من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدنا موسى ثلاثين تَأَت مه بشرر فتَم بِقُ ب فتَ Msal achihi harunahlu fni fi qomi wa aslih wa daat ف مُزَرسَلَ فيينَ لَلَ تَاءت مَهَا فيعَشرر فَتَم ميقات ربه mī wa aṣliḥ wa lā tattabiʿ al علم قال رب وقال <تصفيق> وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذواه سبيلا وإن يروا سبيلا وي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 كواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لوا ولا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا أَنِّي تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ